وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك للغريتنا أو لتعودوا في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 فخير الفاتحين وقال الملأ الذين كذلوا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أذلّتكم رسالات ربي يا قوم لقد رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أنسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها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 ايات يأتيهم يوم باسنا بياتا وهم نائمون او غمناهم ان ياتي يوم باسنا ضحا ضحا وهم يلعبون اف امنوا الله أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا الغرور قاسرون أو لم الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لا نشاء صدقناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من الأم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 قال الملؤ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه آخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك, يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون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 فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلقاه ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك من ضلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين بموسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أهلها لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما منا الا ان آمنا بايات ربنا لما جاء سنا مسلمين، وقال إملؤن قوم فرعون العون وقومه ليكسدوا في الأرض، ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساهم، وإنما كانوا لهم طهرون. قال موسى لقومه استع.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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم فهيا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها, ومغاربها التي باركنا فيها وتم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 وإذ نج وإذ أن قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم مُوسَى موسى ثلاثين ليلة وأتمنناها بعشر فتم نيقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك تقرّم كانه فسوف تراني فلما تجلى رضو للجبل جعله ذكاء جعله ذكاء وخرّم فلما تجلى رضو للجبل جعله ذكاء جعله دكا وخره صعقا فلما افاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما وكن من الشاكرين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في كل شيء وتفصيله شيء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 يرحمنا ربنا ويغفر لنا لا من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه ربانا شفاء قال بئس ما خلفتمون من بعدي اعطيكم امر ربكم وانقل الوفاء واقد برأس أخيه يجره إليه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 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الْحَيَاةِ الدنيا وكذلك نجزي المحتلين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 اختار موسى قومه سبعين رجلا من ذيقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا بما فعل السفهاء منا فلما وردتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء مما إن هي إلا فتمتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا اللهم انا ومحمد انت ولينا تغفر لنا وارحمنا وان خير الغافر خير سألته وفي الآخرة إن ودنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء قال عز ذي اقصيب ذه من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزَّكَاةَ والذين هم بِآيَاتِنَا يؤمنون الذين يتبعون الرسول المدي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم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 اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ هُنَالِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, الذي له ملك السماوات والأرض. لا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق يعدلون